ونفخ في السور ف إ ذ ا هم من ا ل أ ج د ا د إ ل ى ربهم ينزلون قالوا من قالوا يا و ي ر ن ا من بعثنا من مرقة 「僕たちは今日の夜を楽しむことに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢 seven